هل لحمها حلال أم حرام مع ذك العلة ولماذا هي ليست من ذائمة الأنعم نعم الفرس حلال لما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة فأكلنا وهذا صريح في الحل لأن هذا كان في المدينة وكان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام واقره النبي صلى الله عليه وسلم على اكله ويستفاد من قوله في المدينه بطلان قول من يقول ان الفرس حلال حرام لان الله ذكرها مقرونه بالخيل ابي الحمير والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينا لان سوره النحل مكيه ولا مدنيه مكيه ولهذا قالك في المدينه يتبين أن أكلهم للفرس كان بعد نزول آية النحل وأما أنها ليست من باهمة العام فلأن باهمة العام معروفة في اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية أن باهمة العام هي الإبل والبقر والغنم أقول السائر اسال عن جواز اعطاء الهدايا لغير المسلمين مع قيامهم باعمال عملوها تنفع المسلمين اولا انا انصح بان لا يستقدم الانسان للعمل الا ما كان مسلما لان لاننا اذا استقدمنا العمل من كان مسلما نفعنا اخواننا المسلمين ولا سيما من البلاد الفقيره فيكون في عملنا هذا نفعا خاصا وعاما فاذا وجدت كفاءات في اهل المسلمين لا توجد في المسلمين واحتاج الانسان الى استغمامهم فانه لا حرج ان نستقدمهم لهذا العمل الذي لا يجدون في في المسلمين كفاءه في ولا حرج اذا اجاد منهم احد من العمل ان يعطى ما يشجعه على ذلك اذا كان مستحقا للتشجيع لكن بشرط ان يكون لك التصرف في هذا اما اذا كان من مال الحكومه فليس ليس لك الحق ان تعطيه اكثر مما يستحقه من الاجره المعينه انه تقول للمراه ان تصبغ بعض شعرها بلون مخالف لنشعرها مثله الاشقر والابيض والاحمر بما يسمى النيج تصبغه بالابيض سبحان الله الناس الان في الروم الى ابيض يحاولون ان يصبغوا الابيض الى اسود لا ظن خطا فيه. شعر الابيض والاشقر والاحمر تصبغها لباس اي هو بالخمس الوان الالمعنى على كل حال ما ما نعرف هذا الشيء الجديد لكن المراه والرجل ايضا لا يجوز لاي واحد منهما ان يصبغ الابيض بالاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير هذا الشيب وتنبو السواد فامر بان يجنب السواد ولان في صبغ الابيض الى اسود شيئا من المضاده بحكمه الله عز وجل لان لاحظ على جعل هذا البياض علينا على تقدم السن او على وراثه الانسان ممن سبقه فاذا خلفت واعدته الى سواد فهذا فيه شيء من المخالفه لحكمه الله عز وجل في تطور الخلق واما صبغ الابيض بغير من من الالوان او صبغ الاسود ايضا بلون اخر يحوله الى لون بين هذا وهذا فالاصل الحلال الاصل الحلال لان الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فكل ما في الارض الاصل انه حلال لنا ان نستعمله كيف شئنا حتى يرد دليل من الشرع يقصر التحريم نعم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصغ في السنن يناق يا بقا الى الى ابيض اذا كان ذكرا في, في الامر بسيط يلبس الطاقيه ولا الشماغ ولا في الشيء نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرف ولكل شيره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد استذا ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك روحه من حبان والسؤال ما صحه هذا الحديث وما معناه والله لا اعرف عن هذا الحديث شيئا لا مر علي واما مناف اذا صح الحديث فمعناه واضح ان كل شيء ياتي الانسان جديدا سيكون فيه دفع قوي ثم هبوط ولكن صحه الحديث لا ادري عنه لانه لم يمر علي من قبل سمعت الشيخ سمعت لك فيها احدى شلطتي شكما وهو ان الدمط ان الدم طاهر ولا ينقض الوضوء وقد استددت استدللتم بحادثه عمر والصحابي القائم بالحراسه سنردكم على من يقول ان حكم عمر والصحابي هو حكم من به ثلاث الجون نعم هنا ذكر السائل مثلين المثل الاولى ان الدم لا ينقض الو والمثل الثاني ان الدم هل هو طاهر او نجس وبينهما فرق فامل المثل الاولى وهي ان الدم لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين فهذا صحيح الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا سواء خرج برعاف او جرح او غير هذا فان كل خارج من البدن لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين فالقيء مثلا لا ينقض الوضوء والدم برعاف أو جرح والقروح السيالة كلها لا تنقضون وهذا هو مذهب الفقهى السبعة ومذهب الشافع ورواة عن أحمد واختيار شيخ لسام بن تيمية وهو الحق وذلك لأنه ليس فيه دليل لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ما خرج من البدن ينقض الا ما خرج من السبيل يعني من اقبل او الدبر واذا لم يكن هناك دليل فالاصل ثقاء الطهاره وعدم النقض كهذا رجل توضى توضى وضوءا كاملا ثم تقيأ وخرج منه قيء كثير فقال بعض العلماء يجب عليك ان تعيد الوضوء وقال اخرون لا يجب عليك الجديل مع من مع من قال لا يجب عليك لان هذا الرجل تطهر بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن ان يرفع الا بدليل شرعي وهذه قاعده ينبغي للطالب العلم ان يستصحبها والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شكيا اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا دليل على استصحاب الاصل الا بامر بين ينقض وحينئذ فالقول الراجح ان الخارج من غير السبيلين من البدن لا ينقضه اما هل الدم نجس او ليس بنجس فجمهور اهل العلم على انه نجس ونعني بالدم هنا الخارج من غير السبيلين اما الخارج من السبيلين فانه نجس بنص الحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاه والسلام في المراه يصيب دمها يصيب ثوبها دم الحيض فامرها النبي عليه الصلاه والسلام بان تغسله لكن اذا خرج الدم من غير السبيلين فهل هو نجس او لا نقول ان جمهور اهل العلم على انه نجس ومن اهل العلم من قال انه ليس بنجس وقال ان الاصل عدم النجاسه والطهارة حتى يقوم دليل على نجاسته وقال ان الحرث لو قطع عضو من اعضائه فهل هذا العضو يكون نجسا افرض ان رجلا احتاج الى عمليه ان تقطع يده او ساقه او ما اشبه ذلك فقطعنا هذا الساق او هذه اليد هذا المقطوع هل هو نجس ولا طاهر ها طاهر ما في اشكال لان ماء بين من حي فهو كما اتى طهاره ونجاسه وحلا وحرمه وما و وميتة الادمي طاهرة فما بين منها فهو طاهر قالوا فاذا جعلتم هذه اليد بما فيها من الدم طاهرة فدم منفرد عن اليد يكون طاهرا كذلك مع انه لا دليل على نجاسته ولكن استدل القائلون بنجاسته في ان فاطمه رضي الله عنها ثبت عنها في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح في غزوه احد وسال المال على ان ادم على وجهه جعلت تغسل الدم عن وجهه وهذا دليل على انه عجيب ها عائشه فاطمه لما جعل الدم يخر على وجه النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد جعلت تغسله وعن وجهه قالوا هذا الدين على أنه نجس ولكنه في الحقيقة ليس به دلالة على النجاسة إذ قد يكون غسلها إياه من باب لذالة الأذع لا لأنه نجس وعلى كل حال فأرى أن الذي ينبغي الإنسان والذي يكون أضرع لدمته أن يتطهر من الدم إلا أن الشيء اليسير كالنقطه والنقطتين تقوا على السوق هذه يوفعنا نعم هناك كثيره من بعض الالفاظ التي تستعمل كقولهم ما صدقت على الله يعلم الله لك الله غيرها ويا هادي يا دليل اولى ان شاء الله غيرها من الالفاظ من هذا القبيل هي الفاظ كثيره اعطيها ما صدقت على الله طيب فيقول ناس ما صدقت على الله ان يكون كذا وكذا فما معناها عندكم يلا خلي الجو معناه هنا ما توقعت او ما ظننت ان يكون هكذا وليس المعنى ما صد ما... ما صدقت ان الله يفعل لعجزه ان مثلا ان المعنى انه ما كان يقع في ذهني هذا الامر ما صدقت اي ما ظننت ان ذلك يقين هذا هذا هذا التعبير هذا هو المراد بهذا التعبير فالمعنى اذا صحيح لكن اللفظ فيه ابهام وعلى هذا فيكون تجنب هذا اللفظ احسن لانه موهم ولكن التحريم لا يمكن ان نقول انه حرام مع وضوح المعنى وانه لا يقصد به الا ذلك نعم لك الله لك الله ظهرنا من جنس لله دغوا نعم فاذا كان من من جنس هذا فان هذا اللفظ جائز ولا ومستعمل عند اهل العلم وغيرهم لا قدر الله ولا ان شاء الله لا سمح الله نعم اما لا قدر الله فمعناه الدعاء بان الله لا يقدر ذلك والدعاء بان الله لا يقدر هذا جائز لان معنى قول القائل لا قدر الله ليس المعنى نفي ان يقدر الله ذلك اذ ان الحكمه لله عز وجل يقدر ما اشاء لكنه نفي بمعنى الطلب فهو خبر بمعنى الطلب بلا شك فكانه حينما يقول لا قدر الله اي اسال الله ان لا يقدره واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع كثير في اللغات العربيه هو على هذا فلا باس بهذه في هذه العباره واما لا سمح الله فانا اكرهها لان لا سمح الله كانها توهم ان احدا يجبر الله على شيء سيقول لا سمح والله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا مكره له قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولكن يعظم الم... ليعظم المساله وليعظم الرغبه فان الله لا مكره له ولا يعلمه شيء من عطاه ووبغي يا هادي يا دليل نعم وفي ايضا يعلم الله هذا يعني يعلم الله هذه مساله خطيره حتى رايت في كتب الحنفيه ان من قال عن شيء يعلم الله والامر بخلافه صار كافرا خارج عن مله انتبه اذا قلت يعلم الله اني ما فعلت هذا وانت فاعله وش المعنى؟ معناه ان رايت هذا الامر يعلم الله اني ما زرت فلانا وانت زائره ترى الله ما يعلم بدما يق ومعلوم ان انبه ان من نفع ان الله العلم فقد كفر ولهذا قال الشافعي رحمه الله في القدريه قال جادلوهم بالعلم فان انكروه كفروا وان قروا به حسنوا والشاهد ان كلمه يعلم الله احذر ان تقولها والامر على خلاف ما قلت فان ذلك خطير جدا وهو حرام عليك الى شك إذا قلت يعلم الله أني ما زر سفلانا وأن تزاعر فأنت على خطر فانتبه لهذا المسألة أما إذا كانوا مصيبا فلا بأس به ولهذا قالت الرسل في سورة ياسين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم يرسلون فلا بأس بهذا كانوا يعلم فإذا كان الأمر هو الواقع فلا بأس به فلا بأس به واما يا هادي يا دليل فلا اعلمها من اسماء الله فلا اعلمها من اسماء الله فانقصد الانسان بها الصفه فلبا كما يقول اللهم يا مجري السحاب يا منزل الكتاب وما اشبه ذلك وانا وانا اتوقف في في هذه المساله لكن هي مشهوره عند اهل العلم الهادي والدليل مشهور عند اهل نعم ها يستعملها الناس استعمال اليمين اي نعم ثبت عن عائشه رضي الله عنها ابن سعيد بخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمد في قراءته بالرحمن ويمد بالرحيم وفي هذا اشكال وهو انه عند علماء التجويد ان الرحمن لا تمد الا مد طبيعي لا يزيد عن حركتين الى اخر ما قال لوجه تعالى انظرنا ولبي والسلام عليكم الجمع نعم الجمع بين هذا وذاك الذي يظهر لي ان ما ورد ممدودا فانه يتبع فيه ما ورد ممدودا وان خالف قواعد التجويد المشهوره عند اهل العند بالتجويد وهذا مما يدلنا على ان القراءه بالتجويد لا تجب وان الانسان يقرا القران على طبيعته وسليقته بشرط الله يحذفه وان لا ينقص منه حرفا او يزيد فيه حرفا وان هذه القواعد التدويريه انما هي لتحسين اللفظ فقط وليست للوجوب لاننا لو قلنا انها للوجوب فهذا الحديث مشكل جدا معناه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعني واجب او انك لا او ان قولنا بالوجوب ليس بصحيح وايهما اولى ان نقول رسول خرج عن الواجب قلنا قولنا انه واجب غير صحيح قولنا انه واجب غير صحيح نعم نعم شكرا لك المشرف الحكم نبدا من هذه الساعه نعم هل يجوز للمراه ان تقرا القران اقون هذا يهمس في اذني يقول الساعه الثامنه كم هي شو نسوي لا هي 8 دقائق تمام ودقيقتين فتشوف الاشتراك تقدر تضغط عشان يمكن نعم كان يجوز لمراتي ان تقرا القران غيبا وهي حائض او تقراءه نظرا وتلبس قفازات او تكتفه بالطبق نعم قراءه الحائض للقران الاولى الا يقع منها ذلك الا للحاجه من حاجه ان تكون مدرسه تدرس الطالبه ومن الحاجه ان تكون دارسه تحتاج الى تسميع المدرس ومن الحاجه ان تكون حافظا للقران وتخشى من النسيان ففي حال الحاجه لا باس ان تقرا القران ان كان عن ظهر قلب فلا اكوى ان لم يكن الا بالمصحف فتاخذ المصحف بالقفازين وتقلبه بالقفازين ولا حرج عليه في هذا الحال واما اذا لم يكن هناك حاجه فالذي اراه ان لا تقرا لكن لا على سبيل المنع والتحريم بل على سبيل اولويه مراعاه لقول اكثر اهل العلم لان الحديث الوارد في ذلك اما صحيحا اما صحيحا غير صريح واما صريحه غير صحيح والدليل لا يمكن ان يكون قائما الا اذا كان صريحا وصحيحا او حسنا يحتج به نعم ما حكم صلاه التورق مع توضيح كيفيتها واقوال العلماء فيها الظاهر هذا السؤال يحتاج الى كتابه رساله نعم لانه طويل هو طلب الان حكمه ودليله واختلاف العلماء وذكر الاختلاف يحتاج الى ذكر مناقشه وفي ظني ان اننا قد كتبنا في هذا الموضوع في ثالث المداينه فمن احب ان يرجع اليها فليرجع ولكن الذي احب ان نبدا اليه الان هو هذه الالعوبه التي يفعلها بعض الناس يتفق مع الفقير على ان يعطيه 10000 ريال ثم يذهب ثم يذهبان الى ال صاحب الدكان ويقول انا اريد عشر ما يقابل 10000 ريال فيبيع لها سياس سكر او هيل او رز بالسمن الذي قال ثم يبيعها الغني على الفقير باكثر مؤجلا ثم الفقير يردها على صاحب الدكان بانقص من ما اشتراها الاول ولا شك ان هذه العوبه ولا تحل حتى على قول من يقول في جواز التورق ولهذا لما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي اختلاف العلماء في التورق وان التورق حرام على راي شيخ الاسلام بكل حال قال ان هذه المساله هذه حرام بلا ريب ولا نذكر فيها خلافا وسماها رحمه الله سماها الحيله الثلاثيه وقد سمعنا عن هذا كثيرا يدل على عدم فقه الناس المتعاملين بهذه المعامله وعلى انهم اصحاب خيال ومكر وخداع لله رب العالمين ونحن نعلم ان من فعل المحرم بخديعه اعظم اذما من من فعل المحرم بدون خديعه نعم وكيه ثلاثه اسئله الاول منها يقول انا اعمل في احدى الدوائر الحكوميه ولقد اعطاني المدير العام في الدائره التي اعمل بها انتدابا الى داخل المملكه مكافاه لي على عمل قمت به علما باني لم اذهب الى هذه المهمه وبقيت في الرياض علما بان مديري على علم بذلك نعم وسؤالي هل يحق لي اخذ الانتداب والتصدق به او وضعه في مشروع خيري ملاحظه العمل الذي قمت به بجهد مضاعف حقيقه ان هذه الظاهره التي ذكرها السائل مؤلمه جدا ان بعض المجرمه ت صلى الله لها ولا هدايا يظلمون انفسهم ويظلمون غيرهم ويخونون حكومتهم يعطون جزابات بلا بلا انتداب يعطون اجره خارج دوام بلا عمل وانا لا ادري كيف تطيب نفس الانسان العاقل فضلا عن المؤمن ان يتصرف هذا التصرف كيف يعطي هذا الرجل راتب حال الجوان وهو لم يعمل من الذي يحل له ذلك كيف يعطي هذا الرجل انتدابا وهو لم يخرج من البلد من الذي يسوء له ذلك هذا الرجل اقول انه قد ظلم نفسه وظلم من بره على زعمه بهذه المضره وخان الدوله والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تكونوا لله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم فاذا وجد من المترا من يتصرف هذا التصرف فإنه لا يجوز للعاملين تحت يده أن يقبلوا هذا التصرف وعليهم أن يرفضوا ما يعطونه واليبوء هو بإثنه ويقابل الحكومة به فإن لم يتيسر لهم ذلك فهذا الذي أخذوه يمكن أن يصفوه في أمور آمة كإصلاح الطرق والمساجد وطباعة الكتب بنيه التخلص منه لا بنيه التقرب به ما الفرق بينهما ظاهر بنيه التخلص لا بنيه التقرب لانهم ان انتصدوا تقرب بهذا لم يقبل منهم ولم يسلموا من الاسم وان قصد التخلص تخلصوا من الاسم وصار ذلك لهم توبه واثيبوا على توبتهم من ذلك ولماذا لم يقبل منهم اذا تصدقوا به تقربا الى الله لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم مؤمنين وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يريل السفر اشعه اخضر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب وما طعامه حرام وما لبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا يستجاب لذلك يعني ثبت الرسول عليه الصلاه والسلام ان الله يجيب دعاء هذا الرجل الذي كان مطعمه حراما ولبسه حراما وغذي بالحرام واما كون هذا الرجل ظالما لاخيه فواضح لانه وكله شيئا محرما وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قال هذه يا رسول الله ظالم فما بال فكيف نصر المظلوم قال فكيف نصر الظالم قال ان تمنعه من الظلم واما كونه خيانه للدوله والحكومه فهذا امر ظاهر لا غبار عليه قد يتعلل بعض الناس يقول انا اجعل خارج عمل لهذا الرجل وان كان لا اعمل لانه واجر مخرص في عمله وليس عندي بند مكافاه فاجعل هذا بدلا عن مكافاته يقول له هذا حرام عليك ايضا لان هذا الرجل اذا اخلط في عمله فقد احسن والله تعالى يثيبه على احسانه واما ان تضيف اليه شيئا لم يعمل فليس هذا من من بره ولا من مكافاته على احسان عمله واتقانه طائره تقول ان هي ذره ويفرق زوجي بيني وبينها فيعاملها بالحسنى دوني واذا اراده تذهب الى اي شيء يسمح لها بخلاف ولا يذهب بي الى اهلي الا في الشهر مره ويمنعني من الخروج معهم ويقول لي في كل واحد انا لا اسمح لك بالذهاب معهم او الخروج من بيتهم حتى لو ذهبوا جميعا مع العلم ان اهلي يذهبون الى اخواني واخواتي فاله تفهم فرده في بيتي واذا لم اذهب معهم الى اقاربي فستمضي الشهور والسنوات وانا لم ارهم ولم يروني وهذه قطيعه للرحم كما تعلمون واحيانا نقول اذا اردت الذهاب مع املك الى مكان ما فتصلي ب هاتفي وقد اسمح لك وقد لا اسمح وقد اتصلت عليه مره كما قال لي ورد علي شخص بجواره حيث حيث كان موجوده ولكنه قال لن اكلمها واذا جاءت دعوه لي وانا وز وزوجتي الاخرى من اخذ لزياره او وليمه وكنت موجوده عنده في البيت فانه لا يذهب بي ولا لزوجته الاخرى أما إذا كنت عند أهلي فإنه يذهب بالأخرى أما السكن فقد بنا فينه وكان يعدني بالسكن فيها بعد أن تنتهي فلما انتهت أسكن فيها الأخرى وأسكنني في الملحق بعد أن أضاف إليه ثلاث غريثات صغيرات وسططه بالشينكو نعم. فما حكم الشرح في أعماله هذه وهل تلزمني طاعته شرعا بكل ما يكون هو لا يحل له أن نفضل إحدى ذوتاته على الأخرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت لهم رأتان فما لإلى إحداهما شاء يوم القيامة وشقه معه يوم القيامة ذلك اليوم المشهود يأتي هذا الرجل الذي يميل إلى إحدى دوجتيه وشقه معه لأنه لم يعدل بينهم ولهذا حرم الله على الزوج التعدد اذا خاف ان لا يعدل فقالت تعالى وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده وهذا دليل على ان عدم العدل محرم فالواجب عليه ان يتقي الله عز وجل في نفسه اولا وفي اهله ثانيا واما بالنسبه لك فان وظيفتك الصبر ان تصبري على هذا الامر وان تعلمي ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ولكن حق ان تطالبي بحقك لانه أساء وقد قال الله تعالى وان امراه خافت من دائها ان يشوزا او يارضا فلا جناح عليهما ايصلحا أي بينهما صلحا والصلح خير وفي هذه الحال اذا لم تتمكن من الصبر فرقي الامر الى اوليائك الى اوليائك حتى يبحثوا في هذا وينهم مسالهك يكرنا المفضله يا المف... المره المفضله ما عليها شيء طبعا المره المفضله من تفرح انه تطبلها عليها فضيله <تصفيق> <تصفيق> الشيخ نصحته هذا الحديث الحديث الشريف الذي جمعته هو عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اسالك عن ما ينفعني في الدنيا والاخره فانا صلى الله عليه وسلم عن ما ذلك قال اريد ان اكون اعلم الناس فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله تكن عالم الناس الى ان قال من الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامه فقال صلى الله عليه وسلم الصبر في الدنيا على البلاء قال الامام المستغفري ما رايت حديثا اجمع واشمل لنحاسن الدين وانفع من هذا الحديث جمعه اوعى رواه الامام احمد بن حنبل هذا الحديث لم ارى ولكن علامة الوضع عليه بادية فالظاهر أنه من نسل الخيال ونار جهنم لا يتلوها شيء قال الله تعالى كل ما خبت زدناهم سعيرا نسل الله العافية والسلام أهلنا ولكم منها وإنه بهذه المناسبة أحذركم من نشرات بدأت تدب فينا نشرات مبنية على مذاهب صوفيه وعلى احاديث باطله لا اصل لها وعلى فتاوى ولا فيما في بعض المجلات التي ترد الينا فتاوى غير محققه وغير موثوق بها فعليكم ايها الاخوه عليكم بالتاني وعدم التسرع وفي كتاب الله وفي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب ما يغني عن كل هذه الامور وقد رايت صفحه كتبت فيها في او فيها قالها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ثم كتبت فيها تساؤلات في عدد ايام الاسبوع وعدد الشهر هل صليت الصبح مع الجماعه هل صليت كذا هل فعلت كذا هل فعلت كذا الى اخره وهذه بدايه ما كان السلف الصالح يفعلون مثل هذا يحاسبون انفسهم بهذه الطريقه هل يا ايها الذين امنوا تقوا الله نازلت بعد السلف الصالح ولا قبل ها طبعا نزلت في hayat الرسول عليه الصلاه والسلام هل فعلوا ذلك لا هل هم غافلون عن لا هل هم ادنا منا حرصا على الخير ومحاسبه النفس لا وايضا الانسان قد يكون في هذا اليوم يعمل عملا صالحا وفي اليوم الثاني يعمل شيئا اخر لان الاعمال تتفاضل بذاتها وتتفاضل بما تؤدي اليه فرب عمل مفضول صار افضل من الفاضل الرسول عليه الصلاه والسلام احيانا يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يفوت وهكذا يحث على الشيء وهو يشتغل بما هو اهم منه هل كان رسول الله مع انه قال افضل الصيام صيام داووس يصوم يوم ويوم يفطر يوم هل كان يفله هذان فالقال وجدت انني قدرت على هذا او اقدر على هذا لكن هناك مصالح اخرى فانت يمكن في هذا اليوم يكون عملك المعين خيرا في اليوم التالي يكون هناك عمل افضل منك وتترك العمل اللي بالامس وتعمل العمل اللي جد اليوم وهذا في غير الفرائض والواجبات الفرائض والواجبات ما فيها خيار لازم قف التطوعات فاقول ايها الاخوه انتبهوا وليكن دأبكم دائما النظر الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واما مثل مثل مثل بالامور فليكون الانسان منها على حذر والحمد لله ان لديكم علماء يمكنكم ان ترجعوا اليهم وتسالوهم وما أحسن ما إذا تبين خطأ هذا الحديث مثلا أو هذا البرنامج ما أحسن ما يذهب به أحدكم إلى أهل العلم المنفوق بهم ليعلق عليه تعليقا يبين بطلانه ثم يعاد طبعه أو تصويره من جديد حتى ينتشر بين الناس أن هذا الشيء باطل نعم